أَمَّنَّا جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَافَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا محرين حاجزا أإلهن بأن بل أكثرهم لا يعلمون <تصفيق> Ah! Uh -huh. ای والله <coughs> <coughs> اذا هم مع الله قل ما تذكرون rong bay ni la أَإِلَّا هُمْ عَلَى اللَّهِ وما يشعرون أنيان يبعثون وشارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها وقال الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كنا تُرَابًا وَعِظَامًا أَن لَقَوَوْمِهُوَ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قل شيروا في الارض قل في الأرض ویمید درستی Młość اج студیه می Harriet م و ले ले सलाम है साहब ویا که Amen. What the? الاداء ونعمل حروف ان عظيم بما تشعلون. <تصفيق> نعم نعم الله الله أكبر <تصفيق> <تصفيق> الله أكبر. <تصفيق> ما <مازال> ومن جاء بالسيئة می‌گم نه نه نه می